ونقِرُ في الأرحام ما نشأ إلى أَجَلٍ مسمى، ثم نخرجكم طفلاً، ثم لتبلغ أشدكم.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 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ فَإِنْ يَعِظْهُ فَلْيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلْبٌ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا ينفعه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 فَلْيَنظُرْ هَلْ يذهبُنَّ مَكِيدُهُمَا يَغِيبُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ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 فله أسلم وبشّر المخبتين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبُدْنَ جَعَلْنَاها لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرْ رُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَرْنَاها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أي يقولوا ربنا الله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 الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم والذين كفروا وكذبوا بأياتنا فأولئك لهم عذاب مهين